من قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمتهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاه مهودا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفسرون.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 قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين